سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 الديار وكان وعدا مفعولا ثم مرددنا لكم الكرته عليهم وامتدناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثرن في إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا جَنَّةً مَنِ الْكَافِرِينَ حَسِيرَةً إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الْمَتِينَ يَأْقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 رَحْمَنُا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا, لتبتغوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ لِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وكل إنسان ألزمه طائر في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يا القارم شرّا اقرأ كتابك كبا اقرأ كتابك كفبا بنفسك اليوم عليك حسابا ان اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما ضل فإن ما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحط علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بدنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العادلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جعا ما يصلها ثم جعلنا له ما يصلها ما ذم ممدحرا ومن أراد آخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كل أنمدها أن أولئك وغائئ من عطاء ربك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 وَقَدَّارَبُكَ أَلَّا تَعْبُرُ إلَّا إِيَّاهُ إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بنو النعيم ذك الكبر أحدهما أحدهما أو كنهما فلا تقلهما فألا تقلهما فألا تقلهما ولا تنهرهما ولا تنخرهما وقل لهما وقل لهما قونا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وخفض جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما وقل رب رحمهما وقل رب رحمهما كما رباني صغيرا وقل رب رحمهما كما رباني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتد القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كثورا وإما تعرض أن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل, فقل لهم قونا ميسورا ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك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 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقه نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تضربوا الزنا إنه كان فاحشا كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتنوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وَمَا قُتِنَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُطَانًا فَلَا يُسْتَفِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَا صُرَّ وَلَا تَقَرَّبُ مَا لَيْتِ مِنْ لَأْبِلَتِهِ أَحْسَنُ حَتَّى حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ وَأُوفُوا بِعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد, إن السمع والبصر والفؤاد كل أدائك كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكما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 أنكم لا تقولون قولا عظيما، ولقد صرفنا في عادة القرآن ليذكروا، وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آل هت كما يقولون، كما يقولون إذا نبتوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالاه. قال أما يقولون أما يقولون علو كبير سبحانه وتعالى أما يقولون علو كبير تسبح له السماوات السبع والأرض وما فين تسبح له السماوات السبع والأرض وما فين وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا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 إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا, أئنا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 قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن وتظنون بثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحزن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وربكم أعلمون بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم حفيظا وربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض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 فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسد لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة لا أحتلكن دريته إلا قليلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جنما جزاؤكم جزاء أموفورا وَالسَّبِعِ إِذْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وَعْدٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا منه خضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في إتارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم ما لا تجدون لكم عليلا بكتبيعة ولا قدرك الرنب بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير من خلقنا تقبله. يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أُتي كتابهم بيمينه فأولئك فأولئك يقرؤون كتابهم. أولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فت الى ومن كان في غدي اعما فهو في الاخره اعما ومن كان في غدي اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واطن سبيلا وان كانوا يفتنونك عن الذي او حينا إليك لتبتري علينا غيره وإذا أتخذوك خليلا ولو لا ثبتنا كنا قد كتتتقنوا إليهم شيئا قليلا إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإذا كذول يستفزونك من الأرض يخرجوك منها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 ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعت الناس والجن على أي أتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيروا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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربنا الكونات إلا بشرا وسودا وما منع الناس أن يؤمنوا إدجا وَالْهُدَى إِلَّا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ اطْمَئِنِّي لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا الكافى بالله شهدا بيني وبينكم إنكم كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد لهم فلا تجد لهم أولياء أمياء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكما وَضُكْنَا وَصَمَّنَا مَا وَاهُمْ جَنَّ نَمْكُنَّا مَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا مَا وَاهُمْ جَنَّ نَمْكُنَّا مَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّكُمْ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَالُوا ذلك بأنهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا أَإِذَا كُنَّ عِظامَهُ وَرُخَى أَإِنَّ أَإِنَّ لَمَّا بَعُوتُنَ خَلَقَ جَدِيداً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلَ الْرَّحِمَ فِيهِ ان الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لمسكتم اذا لمسكتم خشيت الانفاق وكان الانسان قطرا وَنَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَ أَغْضَبَ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي أَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ نَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَا سَنَأُولَاءِ إِنَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بصائر وإنني لا أظنك يا فرعون مثلك فأراد أن يسفزهم من الأرض فأغرقنا فأغرقناهم معهم جميعاً وقلنا من بعدك لبني إسرائيل سكن الأمل فإذا وقفا اذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما امرسنا كانا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا نَاسِعَ عَلَا مُكْثِرُونَ نَزَّلْنَا مُتَـنَزِيلًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنًا نَاسِعَ عَلَا مُكْثِرُونَ نَزَّلْنَا وَنَزَّلْنَاهُ مُتَـنَزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ إِنَّ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 ويقولون سبح على ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا الله. الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر